هم يخلقون أمواتاً غير أحياء وما يشعرون أياد يبعثون إلههم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُنكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعدلون إنهم لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يثرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله أنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فَخَطَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فِيهِمْ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تترفههم الملائكة غالبين أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلاء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 المتقين الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخن الجنة بما كنتم تعملون هل يروون إلا أن تأتيهم الملائكة وَيَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين إنما قوّرنا لشيء الإذار أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلم لنبوء أنهم لنبوء أنهم في الدنيا حزنا ولا أجو الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبوا ربهم يتوكلون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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما صلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل كان اليمين والشمائل سجدا لله وهم تاخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والمنائكة وهم لا يستكبرون يخافون قالون ما يؤمنون وقال الله لا تتخذون إلها إثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون ولهم ما في السماوات والأرض ولهم الدين وصباب أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رثقناه تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنسان وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يبسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا مثل السوء وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرون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 لا جرم ان لهم مناط وانهم مفرطون ثم هي لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما أن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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الألعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث وتم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 ثم كل من كل الثمار فاسلك سبل ربك ذولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو برد رزقهم على ما ملكت ألمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنبار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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو مِنْهُ منه سرا وجهرا هل يستغون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 كم سكنوا وجعل لكم وجعل لكم من جنود الأمن عام بيوتا تستخفونها يوم ضعفكم ويوم إقامتكم ومن الأصوات فيها وأبرها وأشعارها أثاثا ومتاعا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 يعرفون نعمة الله ثم يُنْكِظُنها وأكثرهم الكافرون ويُعْمَنَ بَعْثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ, قالوا ربنا هؤلاء الَّذِينَ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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن جعل لكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهد ولا تنقض الأيمان بعد تأكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت قصدها من بعد قوة أن تتخذون أيمانكم دخلم بينكم تتخذون أيمانكم دخلم بينكم أن تكون أمّة هي أرباب أمّه إنما يبلوك الله به ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينحد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فَنَعَمَّ لَصَالِحٌ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ وَلَا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قلنا أزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يحديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يختر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من لا عديم ألوه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها غفور إن ربك مِن بعدها غفور الرحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حليفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبت فعاقبوا بمثل ما عطبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله